ela استمع إلى الجمل وأعدها حصلت على الدرجة الأولى في مسابقة السباحة وعندي ميدالية ذهبية حصلت على الدرجة الثانية في مسابقة السباحة وعندي ميدالية فضية حصلت على الدرجة الثالثة في مسابقة السباحة وعندي ميدالية برونزية